من كان يظن أن لا صره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب فليمدد بسبب إلى السماء ثم لينقطع فل ينظر هل يذهب نكيده ما يغيض؟